Bismillahirrahmanirrahim. Vattool ve kitabın al el-Mağmur. الساق في المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمر السماء مر وتسير الجبال سيرا فَوَيْلٌ يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ الْعَبُورِ يَوْمَ يُدَاعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاءً هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كنتم بِهَا تكذبون efsipur hâzâ, am an tum la tıbçırın, ıçlağı fesbır, âulâ tescbir, sâaun âleykum, inna ma taqin fi jannah ve nayib fakhih n bma على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وماء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 ويطوف عليهم ظلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَمَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدَعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْ rahmet Rabbikebikahin ame göün Em yakulune Şrun tarap ben sobi aybelmen un Ul tarab ben sotein mi mekun Min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 فالذين كفروا هم المكيد لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون من السماء سحاب مركب